الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة, أولي أجنحة مثلا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل رياحه في رسل حاضر سقناه إلى بلد نيت فأحيينا به فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك من كان يريد العزة فللله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عناب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسا ولا ترع إلا بعلمه وما يعمر من وَلَا ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ذلك على الله يسير وما يستوي بحران هذا عذب فرات سائق شرابه سائق شرابه وهذا من الحنجاج ومن كل ذ تأكلون لحم طري و وتستخرجون حلة تلبسونها وتر الفلك فيه مواخر لتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون. يُلِجُ الليل في النهار ويُلِجُ النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى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 الغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا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 والتواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده يا كتاب الله وأقام الصلاة وأنفق مما رزقناهم سروراً علانية سروراً علانية يرجون تجاراً لا تبو ليوفيهم أجورهم ويزيدهم نهضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يدايه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد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 فتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم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 وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لأن جاءهم نذير لا يكونن أهدا لأن نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا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 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل المسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا